Hadirin yang berbahagia Di penghujung haflah malam hari ini akan tampil di hadapan kita seorang qori internasional yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua Siapa lagi kalau bukan Haji Muammar ZA Dan kepada Bapak Haji Muammar ZA kami persilahkan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته توكلنا على الله من الشين بالون بسم الله الرحمن الرحيم يقول <تصفيق> موسى الله What is go you كان روحيم الله لَمُ مَنُ ما شاء الله ما شاء تعلم ما له ma ma يا استاذ الله بن جعلني مقيما الله ثؤا <تصفيق> في لي وانا واني جاي الله الله يا رب الله يا رب الله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 قوم من شوكو لا <تصفيق> يمنا